إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفرا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جالب دحورا, دحورا ولهم عذاب واصب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 مكرون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أ لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينٌ قَالَ هَلْ أَن تُمُ الطَّلِعُونَ فَالطَّلَعْ فَرَأَهُ فِي سَوَائِلِ جَحِيمٍ قَالَ تَوَالَهِمْ كِتَلَتُرْدِينَ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 نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل كأن انه رؤوس الشياطين فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، إنهم آباءهم ضالين فهم على آثارهم.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 قال يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تؤمر سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 وَإِنَّ إلَّا سَلَمِ الْمُرْسَلِينَ إلْقَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَ وَتَذَعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ أَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا, فآمنوا فمتعناهم إلى حين